that فنور وقفع بما أغزنا قال الذي اتسفوا لنا بالنبي آمنوا في عده كافر فعقروا عن أمر ربه فعقروا لنا فتوعدوا عن بما فاخذته الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قول قد امنوا بكم رساله ربي ونصحت لكم ولكن لا تحصون للناصحين وليصلوا قال لقوم اشاتون الباحثه ما سبق فيه بها من احد وَتَذَكَّرْ إِذْ كُنْتَ وَمَا كانت Ya madiya na qawm wa ya muqalayna ya muqalayna ma laqoon ya ya wa dija tumriya tumriya wa dija tumriya فكان عاقبه المسلمين وان كان طائفه امري بالنبي في سجن وطائفه حتى يحكم الله بيننا وهو خير حاكم قال الملك الذي قد من من طبيعتنا أن تزعوه النبي للتنا قال أولا قلنا كاد قد ازدوينا على الله لبسع بنا ونفتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت وَأَنْتَ الفاتحين وقال الملا الذين كفروا منه قوميين ان اتبعتم شعيبا بهنكم اذا لقاتل فاخذتهم في ذلك الذين كذبوا صعيبا كأنه يظنوا فيما الذين كذبوا صعيبا كانوا هو القاتل فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبنعتهم كانات ربي ونصحت لكم فكيف آتا على قوم وما أرسلنا في قرية من نبيهم إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بثلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مست آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتا فأقذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل الكرى آمنوا واتقون فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأقذناهم بما كانوا يكسبون أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا وَهُمْ نَائِمُونَ أَوْ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ القاترون. أو لم يحدني الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشأ بِذُنُوبِهِمْ بذنوبهم ونقطع على قلوبهم فهم لا يسمعون القرآن خص عليك من آباءها.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 قالوا أرجه واخاه وبعث في المدى قالوا ارجوه في حاشرين ياتوك بكل ساحر عليم وجاء دهره فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين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 وأوحينا إلى موسى أن ألق عطاك فإذا هي تلقف ما يكفتون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا طاغمين وألقي السحرة تاجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون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 قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما توقف منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرض علينا قبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفتدوا في الأرض ويذرك وآلهته قال سنقتل أبناءهم ونتحي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى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 ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من السمرات لعلهم يزكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يصيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا بالآية لتتحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والتم آيات مفصلات فاستكبروا, فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موت لنا ربك بما عند عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم فانتقمنا منهم فانروهوا كيفكا فانتقلنا منهم فأورطناهم في اليمن لأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين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 قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالم وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم, أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بناء من رب ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميطعة ربي أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلقني في قومي وأطلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء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 قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فقل ما آتيتك وكن من الشاكرين أو وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفطيلا لكل شيء وهدى ورحمة وكتبنا له في الألواح اين موعظته لكل شيء فخذها بقوه فخذها بقوه وامن فوالك يا خذو واحسنها ساريكم دار الفاسقين الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وان يروا كل ايه الله يؤمن وإن يروا تبيل الرشدنا يتخذوه تبيلا وإن يروا تبيل الغي يتخذوه تبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم أن يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خواه ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين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 ولما رجع موسى إلى قومه وغبان أسفا قال بئس ما طلقتون بعدي أعجلتم أمر ربكم وأنقى الأنواح وأخذ برأس أخيه يجهروا إليه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 الذين اتخذوا العجله ينالهم غضب من ربهم وذله في الحياه الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وامنوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم وقطعناهم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 واختار موسى قومه سبعين رجلا لقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلستهم من قبل وإياي أتغلكنا بما فعل السفهاء من ما إني إلا فتنتك تغل بها من تشاء وتهدي من تشاء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 فتأكتبها للذين يتقون ويخدون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم, يأمرهم بالمعروف وينهاهم ويحل لهم الطيبات ويحلم عليهم الخبائز ويضع عنهم إصرهم والأغنال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزرواه ونطروه واتبعوا النور الذي أنزل معه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 وبه يعدلون وقطعناهم اثنتين عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اصرف بعطاك الحجر فانبجتت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى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 إذ تأتيهم حيسانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يستكون إذ قالت أمة منهم لم قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يستقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن الزوء وأخذنا الذين ظلموا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفتقون فلما عتوا عن عما نروا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاطئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب ان ربك لسريع العقاب وانه لغفور رحيم وقطعناه في الارض امما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعض خلفوا ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذون ألم يؤخذ عليهم من الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرتوا ما فيه ودرتوا مع فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمتكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظنة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعنكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ويأخذهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة ما كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتغلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليه النبأ النَّبِيَّ آتيناه آياتنا فانتنق منها فأسفعه الشيطان فكان من الغاوي ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الْأَرْضِ واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه ينهز فمثله كمثل الكلب تحمل عليه يلهز أو تشركه يلهز ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصوا القططا علمهم يتفكرون داء مثلا القوم الذين كذبوا بِآيَاتِنَا وأنفسهم كانوا يظلمون من يَهْدِ الله فهو المهتدي ومن يظلل فأولئك هم الخاترون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفطهون بها ولهم أعين لا يغفرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعزلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إنك أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عزى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون فلا هادي له ويغرهم في طهيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا لوقتها إلا هو تقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتا يسألونك كأنك حفين عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفع ولا ضررا إلا ما شاء الله ولو أعلم الغيب لا من الخير وما مستني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقت من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حمدا خفيفا فمرت به فلما أتقنت على الله ربهما لئن آتيتنا طالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما طالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخوق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نقرا ولا أنفسهم ينقرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يستبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أَمْ أنتم صامتون إن الذين تدعون دُونِ دون الله عباد أمثالكم فليستجيسوا ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوه فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين الهم ارجل يمشون بها ام لهم ايد يبطشون بها ام لهم اعين يبطرون بها ام لهم اذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا توقرون إن ولي الله النبي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الأدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يغفرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزونك من الشيطان نزهه فاستعذ بالله إنه سميع عليك إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فَإِذَا هم مبصرون وَإِخْوَانُهُمْ يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تاتن بايه قالوا لولا اجتبيتها قل انما أتبع ما يوحى الي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وَإِذَا قرأ القرآن فاستمعوا له وأوقتوا لعنكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو تَكُم ولا تكن من اِنَّ الَّذِينَ عند ربك لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَذْبَحُونَ وله يسجدون يُؤْمَرْ عن وَلَهُ يَسْجُدُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ, الأنفال فاتقوا الله لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ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 يجادلونك في الحص بعدما تبينك أنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعذكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشَّوْكَةِ تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابرا كافرين ليحق الحق ويرطن الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أن يمتكم بألف من الملائكة مردفين وما جعل الله إلا كشرى ولتطمئن به قلوبكم ومن نطر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يخشيكم النعات أملكا منه من وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به, ليطهركم به عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويتثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أن معكم فتثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا وعب فوق الأعناق.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 يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الاتباع ومن يولم اليومئذ درهم الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد جاء بغضب من الله وماواه جهنم وبئس فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين من أبلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهد كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تعودوا وإن فقد الفتح وإن فهو خير لكم جاءكم وإن تعودوا وخير ولن وإن عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله معكم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 ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم ورعون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وطلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تطيبن الذين ظلموا منكم خاطة واعلموا أن الله شديد العقاب وذكروا إذ أنتم قليل بِالْأَرْضِ في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره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 وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجل عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعلنكم فوقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو العظيم وَيَمْكُرُونَ بِكَ بك الذين بِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ويمكرون ويمكر و... ويم... وإذ... وإذ أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر اللَّهُ الله وَإِذْ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ اللَّهُ وَإِذَا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء نقلنا مثل هذا هَذَا إن هذا إنا أشاطيم وَإِذَا وإذا تتلى عليهم وَإِذَا وَأَذْقَالُ اللَّهُمَّ مَنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ أَتِنَا بعذاب أَلِيمٍ وما كان الله معذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستوفرون وما لهم يعزبهم الله وهم يطدون علي المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن إلا أولياء تقولون ولكنك ترهم لا يعلمون وما كان قلاؤهم عن البيت إلا مكاء وتؤديه العذاب بما كنتم تكفرون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 ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعل فيجعله في جهنم أولئك هم الخاترون للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سَلَفَ.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 وَاعْلَمُوا أَنَّمَا وَلِيْتُكُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ أَمَتَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى ولذي القربى واليتامى وَالْغَارِمِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كنتم آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا على عَبْدِنَا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْفَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَنَا كُنْ شَيْءٍ قَبِيرٍ إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ مِنْ عُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْ منكم. ولو توعدتم لاغتنبتم في الميعاد ولكن يقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من, هلك ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم إذ يريكم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعين قليلا